زون يرث فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدنى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتما يرونه على ما يرى وَرَقَدَ رَأَى نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ دُرَّةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَعْلُو شَكِي دُرَّة مَا يُوَشَّاشَ مَا دَغَى الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَأَيْنَ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى كذلك ايضا قسمت ضيذا ان هي الا اسماء سميتموها ان هي الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم انتم و وآب